أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من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 ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.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 وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحقرون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 ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون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 قوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا آيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتقاؤكم من فضله إن في ذلك لا آيات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 الاتبع الذين ظلموا أهواءه بغير علم فمن يهدي من أضل الله ومالهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ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 بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أو يروا أن الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فأتى القرب حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير لله يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموه وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء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 انظر الى اتار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولا ان ارسلنا ريحا فراوه مصفر والا ظلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء أئذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم لا ليقولن الذين كفروا